وفي الأرض قطع متجامرات وجنات من أعشاب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان, ونخيل صنوان, وغير صنوان بما إِن واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لِقَرْمِ يَعْقِلُونَ